راكلة الهدى الدعوية بالله عليك أتدري من الرجل الرجل والله من إذا خلى بما يحف من المحرم وقدر عليه تذكر وتذكر وعلم أن الله يرام ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه كيف يعصى كيف يعصاه وهو يراكم والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك له خالصا والله لن تنال ولاية حتى تترك شعواتك وتصبر على مكرهاتك وتبدن نفسك للطبات إن أقواما أحبهم فأحبوهم واشتاق للطياهم فاشتاقوا إليه رأى عبد الله بن عمر الأنصاري ليلة أحذ أنه يقتل فأوصى جابرا بأمه وأخواته خيرا فقالت الأم أين الملتقى يا أبا قال الملتقى الجنة فخرج يريد الموت ويتمنى فأعطاه الله ما تمثى مقبلا غير متبر فحزن عليه ابنه جابر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تضله بأجرحتها حتى رفعت والله يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان فقال كمن يا عبي فقالت اتمنى ان تعيدني الى الدنيا فاقتل فيك قال اني كتبت على نفسي انهم الي, إلي لا يرجعوا اتمنى يا قال رب ان ترضى عني فاني قد رضيت عنك قال رب ان ترضى عني فاني قد رضيت عنك قال فاني اهلت عليك رضواني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 من خشيه رحمن بالغيب من خشيه رحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون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 عظائم الأعمال فيها قاموا من كل عاف للحياة مجاهدا وسلاحه الإيمان والإقدام عظموا الله فخافوه نعم عظموه فخافوه فعظموا أوامره ونواهيه كيف لا يعظمونه كيف لا يعظمونه الأرض جميعا قبته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى